لما احلم بيه لو محلى اسمها كرامه البارحه لها هذا رسمها كرامتها عظيمه مو كرامها هي ويوربت حدرت تماما وسام الشرف لاقي وسام وسام الشرب ناقله اسامه مشات المرتضى والله بعلمها مشات المرتضى والله بعلمها كرام غير بني ومحلى اسمها كرام البارح حق الهدر اسمها كرام البارح حق الهدر اسمها يا ام البنين المنها عباس وفى الخو التابت بوفا والرضاس ريحانة محمد خافت ندماس ريحانة محمد خافت ندماس دي تلچان دستاه يشنهوا دي تلچان دستاه يشنهوا اسمها كرام البارح حط الذهب رسمها كرام البارح حط الذهب رسمها صبورة ومنصورة ما بتشتعن راحت قربعتهم من قالت يا حاد نشدك عالزين من قالت يا حاد نشدك عالزين غان حسين راح لي يلمها غان حسين راح لي يلمها <تكلمة> <تكلمة> كرام البارح حق الهدر اسمها كرام البارح حق الهدر اسمها جا <تجاه> البنين وكلها الهلها بجاه حسن الزهراء وبعلها بجاههم البننو كلها الها وبجاه حسن بجاه المصطفى وطاهر واملها بجاه المصطفى وطاهر واملها يزين يا هموم اللي سادت املنا ما طلع بي لو ما الحسيني عباس المله كلمات الشاعر الحسيني ابو اسحاق الاخراج والهندسه الصوتيه مؤيد الاسماعيلي وابو حمزه التميمي